وَمَا يُرِيدُ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّذَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا 129. يا أيها النبي الله ومن اتبعك من المؤمنين 120. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من يَا أيها 114. وعزز المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأن 117. وإنهم قوم لا يفقهون 118. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا 119. منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن 117. وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين 118. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض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 ما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله، إن الله غفور رحيم.